بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فانه من المتفق عليه بين ائمه اهل العلم ان افضل الناس بعد الرسل والانبياء هم اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإذا تسائلنا لماذا فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا هذه المرتبه العاليه روما انهم بشر مثلنا وليسوا ملائكه وليسوا رسلا وانبياء نقول نفضل بعده اشياء منها وعلى راسها اولا صحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثانيا مشاهده التنزيل هذه الوحده ثالثا الاتباع الصادق لهذا التنزيل ونحن لا نملك الاولى ولا الثانيه بلا شك ان لم نصحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم نرى نزول الوحي فلم يبقى لنا إلا الثالثة وهي الاتباع الصادق إذا أرادنا أن نلحق بهم وأن نكون في ركابهم أن نحقق الاتباع الصادق للتنزيل والتنزيل وأن نحقق الاتباع الصادق للتنزيل نم يشمل القران والسنه ومن اجل هذا حرص ائمه اهل العلم نعم على التصنيف باسم السنه و الله عز وجل قد انكر على اهل الكتاب امورا عده في طول التنزيل وهذا الانكار على اهل الكتاب لم يقصوا الله علينا عبثا بل حتى نعتبر بهم ولا ايه ولا نقع ولا نقع فيما وقعوا فيه من ترك الاتباع لرسلهم ومن المحاده لهم ومن سنه الله ان طوائف من هذه الامه تتبع سنن اهل الكتاب شبر بشبر وزراعا بذرا <تصفيق> حتى لو دخلوا جحر دب لدخلوه كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي هريره <تصفيق> والله عز وجل يقول في سوره الا عمران ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين فجعل اول الناس بابراهيم من الذين اتبعوه اتبعون له حققوا صدق الاتباع لابراهيم ابراهيم خليل الله عليه السلام ومعهم وعلى طريقتهم بل فوقهم رسول الله صلى الله عليه وعليه وصلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والذين آمنوا هنا يدخل فيهم بالأصالة الصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دينا نرجو أن نكون منهم إن حققنا الاتباع الصادق فننال ملاية الله والله ولي من يدخل المؤمنين. فإن كنا على طريقتهم في الاتباع يرجى لنا أن نال الولاية من الله كما نالوها والله وليه المؤمنين ثم نعى الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم لم يحققوا هذا الاتباع رغم أنهم شاهدوا الحق فإن كنا على طريقتهم في الاتباع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 ونزلت في اهل الكتاب ولكن طوائف من هذه الامه يعرضون بها عليهم ان يتذكروا بها بل على الامه جميعا ان تتذكر بها ولكني اخص من اي من وافق اهل الكتاب هذه الصفات المذمومه من ترك الحق رغم انهم عرفوه ومن تلبيس الحق بالباطل وكتم هذا الحق وهم يعلمون ارمل لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ف نحن في اشد الحاجه الى ان نتذكر هذه المعاني وان نذكر بها غيرنا في خضم الفتن التي تمر بهذه الامه والتي تعاصف بالقلوب الا من ثبته الله فالرسل حين يمرون على الصراط يوم القيامة دعواهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم <تصفيق> ونحن في حاجة شديدة إلى هذا الدعاء في حاجة هذه المحن التي نمر بها أن نسلم من هذه الفتن وأن يسلم لنا ديننا حتى نلقى الله وهو راض عنه فنحن ما نطلب العلم ولا نحرص على هذه المجالس إلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة رضي الله آه. و الله عز وجل في يوم في يوم القيامه يقول لأهل الجنه هل رضيتم فيقولون وما لنا وما لنا يا رب لا نرضى ها لقد ادخلتنا الجنه ف فاذا بالله عز وجل يعطيهم الامر الذي لا سخط بعده بل فيه الرضا التام يقول سبحانه احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا في الغايه العظيمه التي نسعى ونسال الله ان نكون من اهلها وان يرزقنا اياها ان نالا رضوان الله لا يسخط سبحانه علينا بعده ابدا ولذلك الصحابه ميزوا عن غيرهم بهذا ان الله راضي عنهم رضي الله عنه ورضوا عنه الرضا هم رضوا عن الله عز وجل بان حققوا الاتباع الصادق لاوامر الله اي للتنزيل فمال فمال هؤلاء لا يحققون الرضا عن الله يعني لا يرضون بشرع الله إلا قليلا ولا يحققونا الاتباع الصادق لهذا التنزيل ولكن ما لنا ولهم فنحن نأنس في هذه الغربة بهذه الآيات وهذه النصوص فهنيئا لمن كان غريبا بالحق فالغربه الحقيقيه هي ان تكون على الحق وان كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود الجماعه هي الحق وان كنت وحدك وعلم ان صحابته رضي الله عنه لم يحققوا هذه المقامات الرفيعه الا باعتقاد صحيح وعباده صحيحه وخلق رفيع فكانوا اصحاب كانوا اصحاب عقيده سويه وكانوا أصحاب عبادة صحيحة وكانوا أصحاب خلق رفية وأدب, وأدب عالم ففتح الله لهم الأمصار بهذا وصاروا سادة الدنيا وهم السادة في الآخرة بعد الرسل والنبي وكانوا أصحاب عبادة صحيحة ف مما من ياسمئ الصحابه كما ذكرت انهم شاهدوا التنزيله وهذه المشاهده لم تقف عند هذا الحد بل ترتب عليه ان نقلوا الينا هذا التنزيل كما انزل بغير تحريف ولا تاويل آه. وهذا من اعظم ما يميز جيل الصحابه انهم كانوا امناء كانوا امناء في نقل هذا التنزيل لم يدخلوا فيه بعقولهم تحريفا ولا تاويلا ولا تعتيلا لمعانيه الساميه ولا ولا تجليسا في النقل فكانوا في أعلى درجات الصدق والعدالة والأمانة في نقل هذا التنزيل وفي العمل به فكانوا في أعلى درجات الصدق والعدالة لذلك لقد كانوا لقد كانوا قالوا امور كانوا الرجال حقا رجال صدقوا ما عهد الله عليه و لونظرنا الى المكثرين من الروايه من اي من الصحابه نجدوا عظم الامانه التي نقلوها كيف انهم عم يتحملوا هذه الامانه بسم الله فاهدي عائشه <تصفيق> أو قبل عائشه ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه من <تصفيق> اكثر اروا الرسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> رغم انه تاخر اسلامه وان <تصفيق> فكه نقل ابن حزم وان <تصفيق> في عدد لم في عددنا في عدد مرويات ابن عباس على حسب ما عده بقي بن مخلد في مسنده المشهور الذي لم يصل الينا الا قطعه يسيره منه ولو وصل الينا ما لكان اعظم مسند على وجه الارض <التصفيق> فقد فاق مصند الإمام أحمد في عدد المرويات فعد بقي بن مخلد أو أورد في مصنده لأبي وريرة فوق الخمسة آلاف رواية وهذا بالمكرر طبعا ونقله ابن حزم في رساله له في عدد المرويات عن الصحابه فهذا ابو هريره ينقل الينا هذا الكم الهائل انا من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم ولما نقل هذا العدد بلا شك هذا لم ياتي من الفراغ بل إن أبا هريرة حتى يتمكن من حفظ هذا الكم الهائل من المرويات حتى يتمكن من أداء هذه الأمانة إلى من جاء بعده من التابعين <تصفيق> كان يبلغ به الأمر كما قال كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع لذلك لا يشيد ما يصد رمقه رضي الله عنه وكان يخرج يلتمس من ابي بكر وامر عمر شيئا حتى يطعماه رضي الله عنه و ولهذا نال بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فصار احفظ الصحابه وكان المكثر وكان ام كثيرون عنه اثنين ابو ابو سلامه ابن عبد الرحمن أنا صالح وكوا وسمن نعم طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله والله حدث صدق لسان مني كلام السابق نعم <تصفيق> انا اتحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انا فقلت عدد عدد روايات ابن عباس من اذكر من ابي هريره رضي الله عن عباس فالعدد الذي ذكرته لابي هريره رضي الله عن عباس عدد روايات ابي هريره يعني بالمكرر قد تعدد الخمسه الاف روايه والخمسه الاف روايه وكما قلت ان اكثر من روى عن ابي هريره من التابعين اصحابه ابو سلمة ابن عبد الرحمن وابو صالح ذكوان السمان قد اكثر من الاخراج لهما عن ابي هريره صاحب الصحيحين ف ابو هريره حمل هذه الامانه العظيمه من هذا التنزيل ان السنه تنزيل وحي فالقران نزل به جبريل الملك الامين على نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا كان ينزل عليه بالسنه كما ثبت في غير ما حديث فالوحي قران وسنه ليس القرآن فقط كما يظن البعض فحمل الصحابة القرآن والسنة والقرآن حمله عدد من الصحابة على رأسهم الأربعة من الأنصار معاذ من جبل ومعاذ وابو الدرداء وابو ابن كعب وابو زيد كما في الصحيح وحمله كذلك غيرهم نحو ابن مسعود رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرا هذا الكتابه غدا طريف ليقراه على قراءه ابن ام عبد اي على قراءه ابن مسعود <تصفيق> والسنه حملها رجال من الصحابه ايضا نحو ما ذكرنا من ابي هريره الذي يعد اكثر من حمل الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انه من المتاخرين بالصحابه فحمل هذه الامانه العظيمه من التنزيل ونقلها الى هؤلاء من التابعين وكان على راس من اخذ منه كما ذكرت ابو سلم من عبد الرحمن وابو صالح السمان زقوان وكذا من يعني من الصحابه المكثرين الاخرين نحو جابر وعائشه ابن عباس فضل الله انما اجمعين فهم هؤلاء هم المكثرون من الصحابه الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم كم منها الى من, من المربيات فناخذ مثالا اخر ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل ابن حزم ايضا ان ان عدد مرويات ابن عباس كما اوردها بقي ابن مخلد في مسنده بلغت حوالي 1666 من الاحاديث بالمكرر وتلقى هذا الكم الكمه من المرويات رجال من التابعين حملوا هذه الامانه عن ابن عباس وهم طاوس ومجاهد وعكرمة هم أشهروا الرواع على ابن عباس وجابر بن زيد وكما كان يقول الإمام أحمد في حق أصحاب ابن عباس كان يقول هم الفقهاء والمفتون يعني صار اليهم المنتهى في الفقه والفتوى اصحاب ابن عباس وهم الذين حملوا دي الامانه العظيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك تجد ان الكثير من المرويات في التفسير وفي الاثار الفقهيه تدور على اصحاب ابن عباس اذا فتحت اي كتاب من كتب التفسير المسنده نحو تفسير ابن جرير اذا فتحت المصنفات التي اعتنت باثار الصحابه نحو مصنف ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق و ومسند ابن جعد علي ابن جعد ونهو ذلك وقلبت في صفحاتها تجد ان لاصحاب ابن عباس هؤلاء النصيب النصيب الاوفر من الرويات فكانوا كما قال احمد هم الفقهاء والمفتون أي في زمانهم ولم يكونوا هكذا عبثا بل انهم حملوا هذه الامانه العظيمه التنزيل الوحي الذي يشمل السنه هذه المرويات من النبي صلى الله عليه وسلم و لذلك هذا الذي يجب ان يحرص عليه طلبه العلم اذا اراد ان يكون اهلا لهذه الامانه ان يحمل هذه الامانه بالحفظ والتفقه وبالمداومه على طلبي هذا العلم على طلبي هذه المرويات وعلى الحرص على التفقه في هذا التنزيل وان احرص كذلك على الاتباع الصادق ليش لهذا التنزيل حتى يرجل ان يكون تبعا لهؤلاء فهذا الاتباع لا يكون بالكلام ولا يكون بالشعارات ولا يكون بالايش بالحماسه الفارغه اه انما الاتباع لا يكون الا بعلم وعمل آه. بعلم نافع وبعمل صادق اه واما ان يمكث المسلمون هذه الحياه في القيل والقال وفي المنازعات الفارغة على أمور لا ترد الله في الغالب فأن لهم أن ينالوا الرضا من ربهم إلا من رحم الله من الذين حققوا هذا الاتباع فإن الله وإن الله إذا أحلى رضوانه على أهل الجنة من المؤمنين فإنه لا يسخط عليهم أبدا وهذا الأهل الجنة وكذا إذا حقق المؤمنون الاتباع الصادق لهذا التنزيل من القرآن والسنة وصاروا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فيرجى لهم ان ينالوا مرتبه الرضا في الدنيا التي قال الله عز وجل انها كما ذكرنا في حق الصحابه رضي الله عنه ما رضوا عنها هذا الرضا مرتبه الرضا من الله ان يرضى الله عنك وان ترضى عنه هذا لا يكون الا بالاتباع وهذا الاتباع لا يكون الا بالعلم وبالعمل الا بان تعلم ثم تعمل وكل هذا لا يتاتى الا عن طريق الجد والاجتهاد في تحصيل هذا العلم وفي تبليغه ولذلك كانت مجالس العلم في المساجد هي طوق النجاة في زمن الفتن هذا فهؤلاء المساكين الذين يزهدون في العلماء ويطعنون فيهم ويتلمسون عثراتهم قم من الذين يصدون عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله ويبغون هوجه وفي الجانب الاخر الذين يمالئون اهل البدع الذين خالفوا هذا الاتباع والذين يزينون الفتن في اعين المسلمين بل يؤذنونهم اذنا اليها هؤلاء خانوا الامانه امانه التنزيل <تصفيق> لان لان اتباع البدع والمحدثات ينى بصاحبه عن رضا الله بقدر ما اتبع هذه البدع وهذه المحدثات ويجعلوه من اصحاب الوعيد الذين توعدهم الله عز وجل بالنار اه و ولهذا علق الله عز وجل صدقه المحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم الاتباع وصدق المحبه له سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله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 كذلك يريهم الله اعمالهم حصارات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا في حق من اتبع ائمه الكفر والضلال اه هذا مصيرهم في النار فمن اتبع ائمه الكفر على كفرهم من اصحاب هذه المنقلفه من اليهود والنصارى ومن الروافض الشيعة والملاعين ها ومن القاديانية والنصيرية والزنادقة ها واصحاب الايه المذاهب الملحدة من علمانية وديمقراطية وليبرالية الى اخره ها هؤلاء الاتباع اماتوا على هذا الكفر هذا مصيرهم ها لأن قدموا محبة هؤلاء على محبة الله عز وجل وقدموا محبة هذه الملل المنحرفة على ملة الإسلام على الكتاب والسنة وإذا قيل هؤلاء لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون؟ ولكن لا يشعرون وكذا اهل الاهواء من اهل البدع من هذه الامه نصيب نصيب من هذا الوعيد الذين يتبعون ائمه الضلال من اصحاب البدع والمحدثات الذين خالفوا السنه واتبعوا الاهواء وحزبوا الامه الى احزاب وفرق كل حزب بما لديهم فرحون يخشى عليهم أن يتحقق فيهم شيء من هذا الوعيد <تصفيق> ويتبرأ منهم الأتباع كما سمعنا في هذه الآيات يتبرأون منهم يوم القيامة فلا فائدة من هذا إلا أن يؤمن يعني يحصلوا الخيبه وخسران ولا اعذب الله فعلى هؤلاء ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي هذه الامه ان يتركوا هذه الاهواء وهذه السياسات الكاذبه وهذه الحزبيات التي مزقت هذه الامه وجعلتها شيعا واحزاب وان ياخذوا بايدي هذه الامه الى الكتاب الكتاب والسنه لا الى ديمقراطيه ولا الى حزبيه فان الديمقراطيه تناقض الكتاب والسنه ليست من كتاب والسنه ولو كانت خيرا لامر الله بها وما خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايامر الله عز وجل ايامركم الكفر بعد اذا انتم مسلمون ان ديمقراطيه تقوم على الكفر تقوم على تحكيم الشعب لا على تحكيم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام فمن اراد الكتاب والسنه فعليه ان يرجع الى الكتاب والسنه كما كان على ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما, ما كان عند الصحابه ديمقراطيه الصحابه كانوا يتبعون القران والسنه الايات والاحاديث ها فقط ما عندهم لا دستور ولا ايش ولا ديمقراطيه لهم كتاب وسنه هذا ديننا وهذه عقيدتنا وهذه شريعتنا أه. التي بها نرجو العزه في الدنيا ونرجو الرضا من الله في الاخره واصل هذا التوحيد توحيد رب العالمين هذا اصل النجاه والسلامه لهذه الامه في الدنيا وفي الاخره فإن لم يحقق توحيد الله حقا وصدقا فهو على خطر وعلى جرف انهار يكاد ان ينهار به في نار جهنم فالتوحيد هو اساس النجاه ان ان تحقق معنى لا اله الا الله تعتقد انه لا معبود بحق الا الله فالذين يهونون من شان التوحيد ليسوا على الصراط المستقيم اذا قيل لهم عليكم ان تعلموا هذه الامه التوحيد قالوا لا لا وقت لهذا ليس عندنا وقت لهذا هل قالوا اي توحيد هذا وكلهم مسلمون الذين يدعون الاموات من دون الله والذين يكفرون الصحابه من الشيعة الرافضه ها والذين يستغيثون بائمتهم ال12 بل يعطونه صفات الربوبيه من العلم من علم الغيب فهذه عقيده الشيعة الرافضه في ايران والعراق وفي لبنان وفي بقيه البلاد التي تحتلوها انهم يعتقدون ان ائمتهم الاثنا عشر مقاما لم يبلغوا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال الخميني امامهم في هذا الزمان هذه عقيدتهم التي رباهم عليها الخميني عليه لعنه الله الذي فاق فرعون في الكفر والضلال وفي تحريف الاسلام الخميني الذي كان يقول عن ابي بكر وعمر صنمي قريش فكيف يرجى من هؤلاء ان يساعدوا المسلمين يعني تعجبت ان هذا الرجل يقول نحن نريد ان نساعد البلاد المصريه والبلاد السويسريه على اي شيء وانت ايها الرجل قد ذبحت المسلمين ذبحا في عدة بلاد في داخل ايران وفي العراق وفي افغانستان وفي لبنان ذبحوا المسلمين ذبحا الشيعة هم اللي فعلوا هذا ليس اليهود والنصارى والله يعني كما قال النبي صلى الله عليه ان لم تستحف اصنع ما شئت ان لم تستحي اصنع ما شئت فعلموا ان عدوكم الاول قبل اليهود الشيعة الرافضة ومن يقول بخلاف هذا فهو خائن للاسلام والمسلمين ويريد ان هؤلاء ان يمكنوا من رقاب المسلمين كما ممكنوا من رقاب المسلمين في العراق وذبحو ذبحه في بغداد وهجموا المساجد وحرقوا المصاحف وكتب السنة ها هذا واقعهم ويشهد به اهل العراق المذكور في عدة منتاذات وكتب فالعدو الأول للمسلمين الآن ليس اليهود فقط بل الشيع الرافضة هذا يجب أن ينتبه إليه المسلمون وأن يفيقوا وأن لا ينخدعوا بالشعرات الكاذبة التي يروج لها من لا يريد الخير لهذه الأمة فانتبهوا وأفيقوا بارك الله فيكم وعليكم أن تعلموا أنه لا نجاة لكم عند الله إلا بتحقيق التوحيد وهذا التوحيد من مقتضياته ومن لوازمه الولاء والبراء أن تتولى المؤمنين وأن تبرى من الكافرين بشتى مللهم أن تحقق الولاء والبراء فلا إله إلا الله اثبات نفي واثبات لا الهه نفي للالهيه عن غير الله ونفي لاستحقاق العباده عن غير الله الا الله اثبات للالهيه لله وحده وانه المستحق للعباده وحده فمن دعا غير الله فقد اشرك بالله الذين يتوجهون بالدعاء لعلي رضي الله عنه مشركون الذين يتوجهون بالدعاء للحسين مشركون ليسوا مسلمين وإن الدعوة الإسلام فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدعاء غير الله شرك أكبر دعاء غير الله شرك أكبر شرك أكبر في العبادة، هذا هو الشرك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فعلينا أن نعلم هذا الأمر، أن نعلم معنى التوحيد حتى لا نخدع بالشعارات اللي هي الكاذبه التي يروج لها المبطلون ليصرفوا المسلمين عن السبب الحقيقي لعزهم ونصرهم وهذا التوحيد هذه العقيده الولاء والبراء الولاء ان يكون ولاؤك للمؤمنين الصادقين الذين يتبعون الكتاب والسنه ولئن يسيرون على طريق الصحابه من سلف هذه الامه <تصفيق> وان تبرأ من المشركين بشد طوائفهم من يهود ونصارى ورافضه شيعة ومصيريه وليبراليه وزنادقه وقاديهنيه وبهائيه الى اخر الملل المنحرفه عن الاسلام وان تبرأ كذلك من اهل البدع ومن الاحزاب فلا حزبيه في الاسلام ليس في الاسلام احزاب ان ان الله عز وجل ادعىت رسوله صلى الله عليه وسلم بدين واحد لم يبعث بدين شتى فهي امه واحده وعقيده واحده لا ناخذها الا من الكتاب والسنه لا تحزب في الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم طرقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه او امتي على 73 فرقه كلها في النار اي متواعده بالنار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال الذين كانوا على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ف لدينا ثبت على المنهج الاول <تصفيق> على منهج الصحابه هو الذينا يرجى له من النجاه والسلامه فمن اراد ان يكون من هؤلاء فعليه ان يتبع منهجهم اي منهج الصحابه فالصحابه ما لدينا حملوا الينا هذا تنزيل الكتاب والسنه كما بينت فاتباع منهجهم واجب وافضل لهذه الامه فمن خالف سبيلهم فانه متوعد بالنار كما قال الله عز وجل ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فاتباع سبيل المؤمنين اي سبيل الصحابه واجب واجب لا محيد عنه ما حيص عنه الا لمن سلك طرق الهلاك طرق الاحزاب وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود خط خطا في الارض وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا صغيره ثم قال عن هذا الخط الطويل الذي في الوسط هذا سبيل الله واحد صراط واحد وقال عن عن الخطوط الصغيره التي عن يمينه وان يساره وهذه سبل الشيطان او قال هذه السبل على راس كل سبيل منها شيطان يدعو اليه هذا حديث اخرجه احمد في مسنده والمروزي في السنه وغيرهما بسندا صحيح حديث انه مسعود رضي الله عنه ف يا نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاتباع الصادق لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابه وان نعرف اعظم اسباب النجاه في هذه الدنيا وفي الاخره وان يعني نوفق ونوفق الى رضا الله عز وجل الذي بهي نرجو ان نكون من اهل هذا الحديث الذي يقول الله عز وجل لاصحابه من اهل الجنه وحل عليهم رضواني لا اسخط عليكم بعده ابدا ان نكون من اهل هذا الرضوان لن نكون من اهل هذا الرضوان الا باتباع الكتاب والسنه على طريق سلف هذه الامه من الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نترك التحزب وأن نترك البدع وأن نترك المحدثات وأن نترك الشركيات وأن نبرأ إلى الله من هذه الحزبيات ومن هذه الملل المنحرفة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب لكم ثم تقولوا من على دينك هذا كان دعاء النبي هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم وبارك الله فيك